ما الذي يليق؟ لأن السلف كانوا يتفرعون في رمضان لتلاوة القرآن، ويتفرعون أيضا للرقائق، كما كانوا كان يقول إمام مالك شهر رمضان مع كتاب ربنا، وكان الإمام الشافعي يكثر من ختم القرآن في رمضان، وكان بعض السلف يختم في اليوم كل مرتين وهذا طبعا جاء فيه النهي ولكن جمع بعض العلماء قالوا إذا كان يلازم ذلك أما أن يكون في رمضان يكثر من الطاعات ويتفرغ لتلاوة القرآن فقالوا في هذا البأس ولكنه ما يفقه من يقرأه في يوم بل أن يقرأه مرتين في اليوم فإذا تفرغ الإنسان لتلاوة القرآن وما يتعلق بالقرآن من قواعده وضوابطه وشرحه يعني لا بد أن يكون له استعمال الزمان ويكون له برنامج برنامج للحفظ لمن لم يحفظ يحفظ كتاب الله عز وجل وأيضا برنامج لماذا يكون له برنامج للامراجعة مراجعة يعني من يحفظ القرآن يراجع عدد كبيرا ولا بأس أن يكون وهذا هو الأفضل أن يكون يلازم المصحف وإن كان أنا شخصيا أحب أن أقرأ ارتجالا ارتجال بدون مصحف ولكن الإمام مالك كان يقول القراءة من المصحف أفضل لأنك تتأمل في كتاب الله عز وجل وفي كل مرة تختمه تستخرج وتستفيد منه فوائد كثيرة لأن القرآن حمال ذوجه حمال ذو هذا لا يعني قال الرسول ولكن كلام كذلك بعض السلف كان إذا أحس بضعف في بصره يختم القرآن نظرا في المصحف نظرا في المصحف ووردت آثار التأمل في قراءة القرآن في المصحف القراءة في المصحف تعين على ماذا تعين على فهم كتاب الله عز وجل كما تعين أيضا على إرجاع البصر إرجاع البصر ومسألة أخرى لابد منها أن طالب علم ينبغي إن, أن يتفرغ لتلاوة القرآن واستخراج ما فيه من الكنز وقد سئل بعض العلماء النبغاء كالشنقيطي صاحب أضواء البيان لماذا اعتنى بالتفسير أكثر من غيره لأنه اعتنع عنايته كانت في العلوم كلها والشيخ هذا إمام من الأئمة وتعلمون أنه أصولي فقير نحوي بلاغي منطقي مفسر جمع فأوعى فله مشاركات في كل العلوم وكان آية لدرجة أنه يحكى أن عندما جاء إلى المدينة كان على مذهب الأشاعر كغيره من الأشاعر وسبحان الله فكانوا يريدون أن يناقشوه، ولا يستطيعون، لا يصمدون أمامه أبدا قال فشكوا ذلك لشيخ محمد بن إبراهيم فقالوا إنه كذا وكذا فقال ناقشوا قالوا لا نستطيع حتى الأساتذة لا يستطيعون، حتى يحكي عنه شيخنا العثيمين قال لما دخل إلى الفصل ضحكنا من منظره لباس قصير ولكنه لباس يدل على أن الرجل فقير فضحكنا واستهزأنا هذا يدرسنا؟ قال فلما بدأ إذا بنا نحن أمام بحر لا ساحل له وفي زماننا في ساحل لا بحر له أمام بحر لا ساحل له قال ثم صار يتكلم وإذا به يبدع يفور علما يفور علما فالشاهد لما قالوا هذا لشيخ محمد بن إبراهيم ماذا قال له؟ ناقشوا قال لا نستطيع قال أساتذتكم قال أساتذتنا لا يصلحون حتى أن يكونوا طلب عنده الرجل متمكن ضليع في كل فن فقال لهم أعطوه كتب شيخ الإسلام الثاني فصاروا يعطونه وكتب شيخ إسلامي تيمية حتى أصبح معتقده زكياً نظيفا ما شاء الله وكان آية في الدفاع عن العقيدة الصحية هذا الرجل لو ذهب طالب علم يستقرأ سيرته ماذا أقول لكم كما كنت أقول لكم دائما أن السلف عندما يتكلمون على ترجمة أحد ماذا يقولون جبلونه في غفير باختصار جبلونه في غفير يعني معناه أنك تستطيع أن تصف الجبل وما فيه لا تستطيع جميع ما حول الجبل تستطيع فكذلك هذا الرجل قال عبارة ذكرته لعبارة قيل له لماذا تكون العناية عنايتك كانت بالقرآن أكثر من غيره قال لأن العلوم كلها راجعة إلى القرآن العلوم كلها راجعة إلى القرآن. على أن فهم القرآن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى السنة يحتاج إلى فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج إلى علوم الآلة ضروري ومؤكد فباختصار العناية في رمضان إن شاء الله ستكون ولعلني سأسافر وإن جد وطرأ طارئ آخر إن شاء الله نخبر ونكتب بيانا في الصفحة الرسمية على الفيسبوك طارد، طاغط على كل إن... اليوم إن شاء الله درسنا حول ماذا؟ حول الحديث الذي طاشت سهام الملحدين والمجرمين وطعنوا فيه حديث إذا ولغ الكلم هذا الذي سنتكلم عليه وهذا الحديث الحقيقة طعنوا فيه كما طعنوا في حديث كثيرة الملحدون والعقلانيون طعنوا في حديث الذبابة إذا سقطت في الإناء وطعنوا في حديث الهرة دخلت المرأة النار في هرة كما طعنوا في حديث ضرب موسى لملك الموت وهو في الصحيح وتعنوا في أحاديث كثيرة إن شاء الله لعلنا نخصص لها درسا وحتى الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان ممن وقع في هذه الأخطاء ورد عليه كثير من الناس رد عليه ربيع المدخلي ورد عليه يعني واحد يقل خولي ورد عليه كلهم ردوا عليه ردا كان في نوع من التشنج ونوع من الانتصار للسنة ولكن في بعض السبان والاتهام والاستهزاء والربما إخراجه من الإسلام وفي بعض الأحيان الخروج عن الموضوع وأحسن من رد عليه العلامة الدكتور سلمان العودة سلمان العودة هذا الرجل عالم بلا مثنوية أديم. طبعا قد نتفق معه وقد لا نتفق معه في بعض الأشياء أن في الأول كيف كان وكيف أصبح بعد ذلك وكانت خطبه رنانا وكان يهز المنابر هزة كغيره ممن سجن وكان وقد سجن هو وغيره ولكن الرجل قلمه سيال قلمه سيئ، يعدله وأقرب للتقوى فمن يقرأ كتبه يستفيد منها كثيرا ولا سيما عندما تقرأون كتابه لله أو مع الله أو كتابه مع الرسول أو كتابه يعني في مسائل اختلاف الأئمة أو كتابه شكرا للأعداء يعني عنده كتب كثيرة ولا تغرق السفينة. هذه الكتب عندما تقرؤها تجدون الرجل فعلا يدرك الأشياء. الأشياء وأنا أعلم أن كثير من الناس لا يعجبهم هذا لأن الشيخ سلمان عنده خلاص احترق أو احترق ولكن نحن نقول العالم قد نختلف معه ولكن إذا كاننا الحق ينبغي أن يبين هذا هو مذهب آل السنة والجماعة لأن الولاء والبراء يتجزل قد أختلف مع الشخص هذه المسألة ولكن عنده جانب الآخر من الخل وقد هدى الله على أيديهم أناساً كثيرين والكل كان يطرب ويطرب بدروس الشيخ سلمان والشيخ سفر شفاه الله فعلى كلهم لماذا ذكرت هذا ذكرت لأبين لكم على أن أحسن من رد على محمد الغزالي. هو حوار هادي مع الشيخ محمد الغزالي حتى إن الشيخ محمد الغزالي يعني تأمل كثيراً فيما كتبه الشيخ سلمان ومدح كتابه ومدح أيضاً أسلوبه ولعله تراجع في كثير من الأشياء لأن أسلوبه كان جذاباً وكما أقول لكم دائما في بعض الأحيان أسلوب يحتاج أن يتعلمه الطالب كلنا في البداية كانت أساليبنا قوية لكن الإنسان عندما يكبر, يكبر يعني يغير من الشدة والحدة ولكن يبين الحق ويبينوا أيضاً هذا باطل وهذا حق هذا باطل وهذا حق ولذلك الشباب نعمره من الآن عندما الإنسان يلتزم حديث عادل الإسلام وإذا به يطعن ويكفر وهذا هذا كث... يعني كثير وقع الآن في زمني للأسف وتدخل عند بعض الصفحات تجد كتبوا على رأس الشيخ أيمن ضوايا كافر مكتوبة هكذا مكتوبة بخط اليد الشيخ الحويني كافر الأئمة كتبوا عليهم كافر إذن ماذا بقيها؟ إذا كانوا هؤلاء كفار فسيصبح الكفر إذا مندوحا سيصبح الكفر مندوحا على كل. فالشاهد عندنا أن الأساليب القوية والشديدة في بعض الأحيان قد تكون ولكن في بعض الأحيان أيضاً يعدل. إذا كنا من آل السنة والجماعة فالولاء والبراء تجزء. قد يجتمع في الرجل موجبات الخير، موجبات الخير، موجبات الخير والشر. فيحب ويوال على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعاد على قدر ما فيه من الشر. هذا يقررونه لكن عند إيش؟ عند التأصيل يقررونه لكن على أرض الواقع غير موجود فلان أخطأ خلاص لا ينظرون إلى ماضيه والسيد من اجتمع غساره ومن كثر خيره هذا هو السيد كما قال الإمام الشافعي. ولذلك إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فما ينبغي أن نتتبع الأخطاء والزلقات فقط وتجد البعض يتتبع يتتبع الأخطاء أخطار الشخص لا هو خدم وفلان مبتدع وفلان ليس عالم وفلان كذا وفلان كذا طيب أنت عالم؟ لا دعي العلماء العالم يعلم أن هذا عالم ويعلم أن الجاهل العالم يعلم الجاهل لكن أنت لا تعلم العالم كما أقول لكم دائما لأن العالم كان جاهلا وأصبح عالما أما الجاهل لا زال جاهلا فلا يعلم العلم ولا ولأنه تدوق ثمرة العلم فتعلم علماء ثم أنت عندما تأتي إلى التقويم وتقوم العلماء هل أنت في درجتهم أنا أذكر نحادي المشاهي قال أي خطبة يعملها واحد إلا وتجد النقاد هذه الخطبة كان ينبغي كذا وينبغي كذا مرة قال لهم عبارة على المنبر يا جماعة إذا كان كل مرة الخطبة يعني تقولوا فيها وفيها وفيها وفيها كل واحد يكتب خطوة تستطيع أن تكتب خطوة قالوا لا نحن لا نستطيع أن نكتب خطوة إذن أنتم تستطيعون أش للهدم فقط للبناء لا أنتم تحسنون الهدم أما البناء فلا فإذا نسكت أغلق فمك فلان ليس بعالم فلان كذا وفلان كذا وعندما توافقه أن تعلمت العصى وجهبيده لكن عندما تخالفه يأتون بشخص لا يكاد يبين يجمع عبارات ولا يحسن وعند إلقائه تعلم أنه حافظة حفظت تلك حفظت عفوا حفظت تلك العبارات فقط ثم يطعن في العلماء قد يكون عالما إماما كبيراً لكن فيه مجيبات الشر كثيرة تبين تبين أن فلان صلحوه وفلان مرضوه وفلان تبين لكن تأخذ ما معه من الخير ربنا عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من انتامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من انتامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائم شوف بين ما فيه من خروق فيه منشى بل الأخذ من الشيطان صدقك وهو كذوب هذا هو ميز الموازنات هؤلاء الذين يطبقون للحكام يعني جماعة الرفق بالتواغيط في قفص محكم يعني هؤلاء مع الحكام نعم لا يعني يعذرون وكذا وكذا لكن مع العلماء لا ويتعاملون في أصحاب يسمونه أصحاب الموازنات يا عباد الله هذا دين أنت تتعامل مع بشر لا تتعامل مع الملائكة تتعامل مع بشر فيهم موجبات الخير والشر ليسوا من الملائكة وليسوا من الشياطين لا تتعامل مع جبريل فالشاهد عندنا على كل هذا نتركه الآن ونبدأ في درسنا لا بد من ذكر فائدة بين يديك كل درس إن شاء الله نختم هذا الدرس بفائدة مهمة وهي فائدة لعلكم تجدونها في كتب الرجال يقولون فلان صويلح أو صالح أو فلان لا بأس به لا بأس به وسيأتي إن شاء الله لأن هناك فرق بين قولهم لا بأس به وليس به بأس وأيضاً أو يقول فلان صالح دون أن يذكر إيش صالح الحديث يقول صالح مثلا من يقرأ منكم كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وهذا الكتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر فيه فوائد كثيرة ويستخرج منه من يقرأه فوائد كثيرة تجدون الحافظ ابن حجر كما تجدون بنا عادي في الكامل بنا عادي في الكامل ماذا يقول يأتي ترجمة feature ويقول أرجو أنه لا بأس به أرجو أنه لا بأس به أو يأتي بترجمة الشخص ويقول سويلح هكذا بدون أن يضيف كلمة أخرى أو أن يقول سويلح الحديث واضح؟ لا أرجو أنه لا بأس به أو صالح الحديث أو صالح أو سويلح الحديث أو سويلح واضح؟ إما على الإطلاق وإما ها؟ أرجو أنه لا بأس به أو لا بأس به أو صالح الحديث أو صالح دون أن يذكر الحديث أو صويلح هكذا أو صويلح الحديث إذن هذه العبارات هل هذه العبارات إذا وجدناها مثلا في كتب الرجال يعني سواء كان قلنا هذه العبارة يستعملها كثيرا كل المحدثين طبعا يستعملون هذه العبارات ولكن الذي يستعملها كثيرا حافظ ابن حجر وابن عاديف الكامل هل هذا تعبير يراد به ماذا يراد به الجرح أو التوثيق ما الذي يراد به يعني يعتبر هذا التعبير يعتبر بالراوي الذي قيل فيه هذا أو هل هو توثيق على الإطلاق أم هو للاعتبار فقط أم هو للضعف واضح سؤال إيش هو السؤال إذا وجدنا هذه العبارات سويلح شوف لاحظ أرجو أن لا بق سبي صالح سويلح صالح حديث سويلح حديث هذه العبارات هذه العبارات تطلق هل هذا يعتبر توثيق للراوي أم ماذا هذا هو السؤال الآن فلنأخذ صويلح أو صالح الحديث أو صويلح الحديث نجعلها عبارة واحدة وكلمة واحدة حتى ولو نوعنا فيها وسيأتي الكلام لماذا التنوية صويلح صالح صويلح الحديث صالح حديث اجعلها كلمة واحدة هي أربعة ولكن اجعلها كلمة واحدة لا أرجو أنه لا بأس به كلمة واحدة إذن كم كلمة هنا؟ ها هم كم؟ كلمتان كلمتان كلمة سويلح وصالح وصالح الحديث سويلح الحديث كلمة واحدة أرجو أنه لا بأس به كلمة أخرى كم كلمة الآن؟ كلمتان إيش أرجو أنه لا بأس به وصويلح الحديث هل هي للتوثيق؟ أم مما يكتب حديث صاحبها للاعتبار فقط؟ معنى للاعتبار ليس للاحتجاج يكتب حديثه وللاعتبار يعتبر به وللمتابع ولا يكون للاحتجاج لا يحتج به إذا قرأنا كتاب تدريب الراوي هذا الكتاب الدقيق جدا تدريب الراوي يأتي في ال وهي والسابعة في الحقيقة بحسب ما ذكر ويقول صالح صالح يأتي الراوي ويقول صالح هذا يكتب حديثه لماذا؟ قال فإنه يكتب حديثه للاعتبار هذه العبارة تحفظوها وفهموها جيدا يكتب حديثه لماذا؟ للاعتبار طيب العراقي في ألفية زاد عبارة أخرى يش هي العبارة اللي زاد. صدوق إن شاء الله وسبق وسبقا قلنا بأن الصدوق حديثه أقل أحوالي إن يكون حسنا فيقول صدوق إن شاء الله أرجو أنه لا بأس به سويلح لاحظتم ما بقى صدوق إن شاء الله أرجو أنه لا بأس به سويلح سويلح إذن هذه العبارة سويلح أو لا بأس به هذا الراوي كيف يكون حديثه هذا الراوي اللي قيل فيه هذا كيف يكون حديثه ماذا قيل فيه صدوق إن شاء الله صوائلح أو أرجو أنه لا بأس به صوائلح أو صالح الحديث أو لا بأس به يكون حديثه في عداد من ينجبر ضعفه بالمتابعة وتعدد الطرق يعني استقلالا لا يكون صحيح لكن بتعدد الطرق يكون إيش منجبرا ولا لا منجبرا الحديث وش بشرط ولا بدون شرط بشرط شنو هو الشرط الشرط أن يكون المتابع صالح للمتابعة أما إذا كان المتابع غير صالح للمتابعة متى يكون المتابع غير صالح للمتابعة؟ متى يكون؟ عندما يقال في الراوي مطروك الحديث أو واه الحديث أو يتهم بالكذب أو كذاب أو هو ساقط يكون صالح المتابعة ولا غير صالح لا يصلح المتابعة أبدا هل يكتب حديثه الاعتبار لا يكتب حديثه الاعتبار هل يكتب حديثه ولا يعتبر به هل يستشهد به لا يستشهد به لا يستشهد به واضح هذا إذن فمن قيل فيه هذه العبارات يصلح أن يكون حديثه وينجبر في عداد من ولكن بشرط متى إيش الشرط إذا كان المتابع ممن يصلح أن يكون متابعا يشفعني يصلح أن يكون متابعا يعني ضعفه خفيف ضعفه أن يكون ضعف ضعفه خفيفاً. يعني ضعفه خفيفا واضح ماذا؟ لكن إذا قيل فيه مطروك أو قيل فيه واهي الحديث أو قيل فيه ساقط أو, فيه أو قيل فيه متهم بالكذب أو قيل فيه كذب على من يفرق بين متهم وبين الكذب فهنا ماذا نقول فيه؟ نقول حديثه لا يصلح أبدا إذا من قيل فيه صالح أو صالح حديث أو صوير حديث أو أرجو أنه لا بأس به يكتب حديثه للاعتبار والاستشهاد لا للاحتجاج لا للاحتجاج يكتبون حديثه لينظروا فيه كما يقول ابن أبي حاكم كثيرا يقول يكتب حديثه لينظر فيه يكتب حديثه لينظر فيه واضح يقول إن يكتب حديثه لينظر فيه لكن بماذا ننظر في حديثه ما هو الطريقة أو ما هو المنهج في النظر إلى أحاديثه افهموا هذا جيدا هي طريق النظر كيف نقابل أحاديثه بأحاديث غيره قال العلماء إن يقابل حديثه بحديث الضابطي مثلا عندنا هذا قيل فيه صالح أو قيل لا بأس به أو صويل على الحديث واضح؟ صويل على الحديث أو صالح الحديث الآن انظروا إليها بالمضافلة صالح الحديث واضح؟ فكيف نستطيع أن نميز حديث هذا؟ ننظر نأتي إلى أحاديث الضباط ضابطين وإلى أحاديثي ونحاول أن نقابلها فإن كان أكثر حديثه موافقا لحديث الضباط فماذا نقول فيه؟ فهو ضابط يحتج بحديثه ولا لا؟ يحتج بحديثه مخالفته تضر؟ لا تضر مخالفته كيف لا تضر؟ إذا كانت نادرة إذا كانت المخالفة نادرة خالفة في أشياء نادرة هل هذا يضره؟ لا يضره أبداً لكن إن كانت المخالفة أكثر والموافق نادراً ماذا نقول فيه؟ العكس اللي, اللي قلنا هذا يكون في ضبطه قوة أم يكون في ضبطه خلل؟ هذا في ضبطه خلل يحتج بي ولا لا يحتاج بي؟ لا يحتج بي واضح هذا؟ هل فهمتم هذا ولا أزيد؟ ها شيخ فهمتم هذا؟ طيب أنا أعيد لا بأس أن أعيد لا المقصود الفهم واحد قيل فيه صدوق الحديث أو قيل فيه عفوا صالح الحديث أو صويل الحديث أو أرجو أنه لا بأس به هذا كيف نقابل أحاديث كيف ن... يعني قلنا يصح حديثه لإعتبار قد ينجب بطرق قلنا نأتي إلى أحاديثه التي رواها وإلى حديث الضباط ثقة الضباط يعني الرواة الضباط ونحاول أن نقابلها فإذا وجدنا أن أكثر أحاديثه موافقة لأحاديث الضباط كيف نقول في هذا؟ يحتج بحديثه ولا لا يحتج؟ الجواب يحتج بحديثه. مخالفته قنادرة لا تعتبر. أرى العكس. العكس يعني عملنا مقارنة ومقابلة بين أحاديث الضباط وأحاديث تسمى مقابلة ولا وجدنا أن أكثر أحاديثه لا توافق أحاديث الضباط هذا حديثه. يحتج به يعني أنه عنده خلل كثير يحتج به ولا لا يحتج به لا يحتج به واضح هذا فيه إشكال فيه إشكال مصطفى؟ ها طيب بقي مصطلح آخر يعني عندما يقول محدث صالح الحديث ركزوا معي هذه العبارة تأتي مختلفة في بعض أحيان يقولون صالح فقط وترطني يقول صالح الحديث يعني في مقام التعديل وفي مقام الترجيح للراوي ماذا يقولون صالح ولا صالح الحديث صالح الحديث فهمتوا لدى إذا أرادوا أن يرجحوا أو أن يعدلوا الراوي يقولون صالح الحديث ما كيقولوني صالح فقط يقولون صالح الحديث مفهم شيخ صالح الحديث بماذا بإضافة الحديث صالح الحديث أضاف الحديث إلى صالح. أما إذا قالوا صالح أو يقولون في بعض الأحيان شيخ صالح، هذا يستعمله كثير ابن عدي في كتابه يقول صالح لا كامل نعم يقول صالح يقول أو يقول شيخ صالح بدون إضافة الحديث إليه ماذا يعنونه؟ فهمتم؟ إما أن يقولون صالح الحديث هذا في مقام التعديل, يقولوا صالح مقام التعديل يقولون صالح الحديث مقام التعديل والترجع للراو يقولون صالح الحديث أو يقولون صالح فقط دون إضافة شيء آخر قال العلماء الغالب أقول الغالب لأكون دقيقا في تعبيره الغالب عندما يطلقون الصلاحية فإنما يريدون في ماذا في دينه صالح أي في دينه رجل من آل الصلا من آل الصلاح أما إذا قال هذا هذا على إطلاق صلاحية يعني لو قيل لك سألوك عن عن فلان ما رأيك فيه رجل صالح يعني عندما تقول له رجل صالح رجل صالح هل تعني أنك ها قومته وعدلته ورجحت أحاديثه أم تعني أنك صلحته أوليدين ها صلحت أوليدين لكن الصلاحية هنا يراد بها إيش هو؟ الديانة الصلاحية يراد بها الديانة وإما عندما يريد المحدثون الصالح في الحديث لا بدأش يقيدونها يقولون إيش؟ صالح الحديث أو صويلح الحديث أما إذا قالوا صالح فقط أو صويلح فقط طبعا لا تنظروا إلى التصعير لأن صواي راح صالح ما كيعنيش على أن التصغير لأن التصغير له فوائد كثيرة قد يكون للتعظيم أم قد يكون للتعظيم دوية هي تصفر من الأنا مل هي قيامة قيامة عظيمة ولا لا؟ عظيم جاء التص فإما أن يكون للتقليد وإما أن يكون للتعظيم وإما أن يكون للتصغير لها فوائد كثيرة المهم هذا محلل النحو فإذا ها نعم فإذا نقول إذا قالوا إذا أخبروا عن الراوي وقالوا فلان صالح ماذا يقصدون به صالح في دينه صلاحية دينية وإذا قالوا صالح حديث أو أرادوا أن ها أرادوا مثلا أن يعدل الراوي ماذا يقولون صالح الحديث واضح مستفى؟ يقولون صالح الحديث هناك بعض المصطلحات في الإخبار عن الراوي ماذا يقولون؟ صالح الحديث إذا أرادوا مثلا يقولون صلح فلان هذه عبارة لعلا نحن نقول مثلا السيارة صلحها صلحها فيقول صلحها فلان واضح وهذه عبارة يستعملها المحدثون فإذا كان الراوي أرادوا إصلاحه ماذا يقول؟ صلحه فلان صلحه فلان وإذا أرادوا أن الراوي ضعيف ماذا يقول؟ مرضه فلان صلحه فلان مرضه فلان هذا التعبير استلاحي حادث هذا التعبير استلاحي ولكنه حادث قالوا لم يأتي في لغة العرب بهذا المعنى لم يأتي في لغة العرب بهذا المعنى ولكنه مستعمل ولكنه مستعمل كيف مستعمل؟ الحافظ الذهبي وهو صير في الرجال يستعمل هذا في الميزان فمثلا إذا قرأتم كتاب الميزان تجدون في ترجمة حمد حمد بن الجعد ويقال له ابن أبي الجعد يقول ابن معين ليس بشيء ويقول النساء ضعيف ويقول أبو زرعة ليم وصلحه أبو حاتم معنى وصلحه أبو حاتم ماذا معنى أنه قال صار الحديث ها قال صار وصلحه أبو حاتم في ترجمتي هذا إذا رجعتم إلى تراجم أخرى خذوا مثلا حمد بن ناجيح ارجعوا إلى ترجمته في في الميزان وكذلك في الكامل ابن عادي يقول عندما يذكر يقول وذكره ابن عادي في الكامل وصلحه وقوه ما معنى وصلحه وقوه يعني معنى أنه حقا صحيح وطارت الحماد بن قيرات إذا رجعت من الحماد بن قيرات هذا النبي صبوري يقول فيه أيضا كان أبو زرعة يمرض القول فيه كان أبو زرائش يمرض القول فيه ولذلك يقول فيه ابن حبان لا تجوز الرواية عنه وإذا رجعتم أيضا إلى التهذيب يقول مثلا ترجمة ثابت بن عجلان بكسر العين عن الصحيح ثابت بن عجلان يعني ذهبي قال في كلام وعبد الله بن الإمام أحمد قال سألت أبي عنه فقال هو وثقة قال وثقة فسكت كأنه مرض في أمره كأنه مرض في أمره ف... أي نعم هذه عبارات تأتي نبات عليها وهي علاقة لها علاقة بماذا بقولنا صالح الحديث سويل الحديث أو أرجو أنه لا بأس لي لعلكم فهمتم الآن هذه المصطلحات وهذه الكلمات واضح؟ مالك. أنا ألخص لكم هذا باختصار إذا قلنا صالح بدون تقييد، فماذا يريد النبي؟ وإذا قالوا صالح الحديث أو صوئل الحديث، ماذا يريدون به أين التقوية في الحديث؟ طيب إذا قلنا أرجو أن أو صارح الحديث، فهذا يسحُح وينجبر بالطرق، لكن بشرط شنو الشرط؟ أن يكون المتابع ما قالوا فيه يسحُح يكون متابعًا، ما قالوا فيه يعني واه الحديث أو قالوا فيه مطروق أو قالوا فيه أو قالوا فيه متان بالكذب أو قالوا فيه كذب عندنا عبارة أخرى صلحوا فلان هذه لم تكن معروفة استلاحة يعني حادث ولكن لها شواهد كثيرة في كتب الرجال. صلحوا فلان أو مرضوا فلان واضح؟ والله تعالى أعلم وأحكم وهذه فائدة مهمة أحبنا أن نختم بها هذه الدروس ثم سمي الله وابدأ نعم تفضل حدثنا محمد لا باب إذا شرب الكلب في الإناء واضح هنا نعم نعم نعم إذا شرب الكلب في إناء يحدق في اليوصل أي نعم باب إذا شرب الكلب في الإناء أتgal. طيب مش مشكل تابع بدأ يعني حدثنا عبد الله بن آه حدثنا دلوقتي. عبد الله بن يوسف. صحيح. طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف. دقيقة. فهم. أولًا بعض النسخ فيها ترجمة. ترجمة. أنت أنت الشيخ عندك الترجمة؟ عند الترجمة. ها. ترجمة. بابٍ إذا سير الكلب. ها ها. في إن هذه نسخة الوالد؟ لا نبصده. ها؟ أنا آه. هذا الشيخ يعني جمع بين بين الحسنين يعني درس على الشيخ تقدي الهلالي ودرس على الشيخ الزمزمي رحمه الله جميعا والده يعني معروف على أنه كان من أصدقاء تقدي الهلالي رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع هنا قال باب إذا شرب الكلب في الإناء وفي بعض التبويبات في إناء أحدكم هكذا وقع في بعضين أنت ماذا عندك في إناء الحرب طيب يعني هذا تجد في كثير وهذا مما يدل على أن النسخ كانوا يتصرفون في بعض الأشياء إذا شرب هكذا رواية الموطة ما فيها إذا شرب بل إلا في بعض النسخ أن الموطة في إذا شرب أيضا ورد إذا شرب في الموطة إذا شريبا، ورواه أيضا ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة إذا شريبا، وسترون الآن هنا ماذا يقول البخاري رحمه الله تعالى، فلفظ إذا شريبا على أنه لم يروه إلا مالك في الموتى، هكذا قال ابن عبد البر إذا شريبا. وإنما الذي ورد إذا ولغ ولكن الصحيح قد سمعتم أن رواه من رواه من خزيمة ورواه من آخر رواه من المنذر ورواه من آخر إذا ليس مالك فقط ولذلك أخرجه الجوزقاني أو الجوزقاني على قول وأخرجه أيضا أبو يعلى عن أبي الزناد عن أبي هريرة إذا شرب فالقول الذي ذاهب إليه ابن عبد البر فقال لم يرويه مالك إلا مالك يعني إذا شريبه هذا غير صحيح لماذا؟ لأنه ورد أيضا عند غير الإمام مالك في المغطى النسخ المعروفة فيها إذا شريبه والمشهور من حديث أبي هريرة كما سيأتي هنا في الصحيح إذا ولغ إذا وهذا هو المعروف في اللغة العربية ولغ ما معنى ولغ في اللغة العربية باب إذا شرب يعني حتى في التراجم باب إذا شرب ما معنى ولغ تقول ولغ مضارعه يلقو ولغ على وزن فاعل لماذا يقال ولغ يلقو إذا شرب بطرف لسانه يقال ولغ يلقو متى إذا شرب بطرف لسانه أو إذا أدخل لسانه في الإناء فحركه فإذا أدخل لسانه في الإناء فحركه ماذا يقال له؟ يقال له ولا وقال البعض أيضا ولا غيال يعني أن يدخل لسانه في الماء قيل إنه يدخل لسانه في كل مائع فيحرك لسانه فإذا كان مائعا يزال المكان الذي ولغ فيه فقط يقطع سم عسل يقطع ويرمى ولكنه لا يغسل الإناء لا يغسل الإناء إذا ولغ أما إذا شرب فهذا شيء آخر يعني إذا كان غير مائي ماذا يقال له يقال له ولغ أم يقال له لعق أم يقال له لحسن لحسن ها؟ هما عبارات ثلاث. ركزوا معي جيدا في هذه المسألة إذا كان غير مائع ماذا نقول له لا لعق إذا كان غير مائع يقال له لعق طيب عندما نقول غير يعني غير مائع معنى الناس الإناء فيه, الانا فيه لا في السم في عسل، ها؟ ماذا نقول هذا؟ لعق وإذا كان الإناء فارغا ماذا نقول؟ لحزة. هنا نقول لحزة. وإذا كان مائعاً ماذا نقول؟ ولا غا. فايمت ماذا؟ يا محمد. إذا كان غير ماء ماذا نقول؟ لعقة. وإذا كان فارغا لحس وإذا كان مائعاً ولا غا أنت تبقى في العقد ولا غا وعيدها ها. إذا كان غير مائي ماذا نقول لحس ولا ولا غا لعقة سنت وإذا كان مائعا نقول لع قولا نقول لحس ولا غا سنت وإذا كان فارغا ماذا نقول لحس واضح الآن واضح شيف واضح هذا؟ طيب، فإذا نقول ولغ إذا ولغ الكلب معنى الماء في الماء في الماء يعني ولغ في الماء والماء طبعاً ماء غير ماء ماذا نقول؟ لعطر ثالث ماذا نقول؟ لحاسة واضح القاعدة وهناك من قال ورد أيضاً أنه قال يطلق على الجميع يقال له سواء كان مائعن أو غير مائعن يقال له ولغ والصحيح التفصيل الذي ذكرنا لكم التفصيل الذي ذكرناه لكم إذا ولغ لاحظتم هذا إذا ولغ هذا الشرط ألا طيب مسألة أصولية مفهوم الشرط إذا ولغ يقتضي ماذا يقتضي قصر الحكم على ذلك فقط إذا ولغ الكلب واضح في إناء أحدكم والله قبل أن واضح قبل أن أتي إلى إناء أحدكم أحدكم يعني إذا لم يكون الإناء لأحدكم من الحكم طيب إيش فهموا الأهل سؤال واضح سهل هل الغسل للتنجيس أم الغسل لشيء آخر؟ عندما نغسل الإناء هل نغسله لكونه نجساً أم نغسله تعبداً فقط فإذا قلنا للتنجيس معنى أنه يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق ها؟ لحس أو لعق فيكون ذكر الولوغ غالباً فقط من باب الأغلبية فهمتم هذا؟, فاهمتم هذا؟ إذا إذا كان من باب التنجيس فيكون يشمل هذا، يكون يشمل ما ذكرنا لكم، وهل يلحق به باقي أعضائه أم اللسان فقط؟ <تصفيق> ها؟ ولكن ما تقال يعني أن لا نحن ننظر لأن إذا كان فمه لاحظتم فمه وأطرم في في الإنسان أشرف الفم هو أشره الشيء ومع ذلك هو نجس فمن باب أولى وأحرى يكون باقي الأعضاء أشكغية نجسة لكن إذا كانت المسألة كما قالوا لأن الفم محل حل يكون يأكل النجاسة فيكون له حكم آخر فإذن وعليه المالكية عندما تكلم وقالوا بأن ولوغ الكلب في الإناء مكروه فقط يعني الماء يجوز لك أن تتوضأ فيه وأن تشربه وأن تستعمله للعادة والعبادة هذا القالب المالكية قالوا لأن المسألة مسألة على جهة الكراية فقط ولذلك قصر الحكم على ماذا؟ على الولوغ فقط قصر الحكم على ماذا؟ على الولو دون اللعوق ودون اللحس. قالوا ولا غائذ باللسان. فيا طرئ إذا أدخل الكلب أكرمكم الله يده في الإناء أو أدخل باقي أعضائه من غير التحريق أو سقط لعابه في ماذا؟ في الإناء. هل نغسل الإناء لا يغسل قالوا لا يغسل الإناء ولا يرق الماء لا يغسل الإناء لأنهم قصروا الحكم عليه فقط واضح ثم قالوا مسألة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فقال أحدكم أحدكم هل هو عموم في العواني لابد أن يكون إناء لك وهل أيضا هو في العموم في كل الأواني ويطرى إذا شرب في الحوض أو في الماء المستنقع فقالوا إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير إذا قلنا للتنجيس يعني الإناء ماذا هو الحوض إذا قالوا للتنجيس معنى أنه يجري الحكم على ماذا في القليل من الماء دون إيش دون الكثير ولذلك المالكية عندهم مفهوم الإناء معتبر قلوا هذه الفائدة المالكية عندهم مفهوم الإناء معتبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم لأن الحوض هل يطلب غسله يا ترى إذا شرب الكلب في الحوض هل يطلب إراقة ما في الحوض من الماء يا ترى إذا شرب في الماء المستنقع هل عليه شيء أو لا شيء فيه قالوا لا شيء فيه بقي أمر آخر فهمتم الآن يعني لعلكم تتذوقوا وهذا يتعلق بالفقه ولسيء من الفقه المقارن فبقي الأمر آخر إيش هو هناك أشياء أخرى لا أحب أن أدخل فيها حتى لا نخرج عن الموضوع هل غسل الإناء تعبدي أم تعقلي واضح يا شمعنا هل غسل الإناء هذا الغسل الذي يجري للإناء الذي يشرب فيه هل تعبدي أو بعبارة أخرى تعقل إذا كان تعقل معناه للتنجيس أو نقول الغسل عند بعضهم تعبدي لا للتنجيس ولسيما الملكية الملكية عندهم الإناء الذي شرب فيه الكلب غسله تعبدي ولا يغسل لكونه بكونه ناجسا لا قالوا لا يغسل لأنه قالوا نحن نقتصر على ما ورد في الشر ولا نزيد والشرع ورد فيه ورد في الإناء قال إذا ولغ الكلب في إن أي أحدكم واضح هذا هل فأينتم من أين الخلاف جاء بقي لنا مسألة أخرى مسألة الإضافة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هل الإضافة التي في إناء أحدكم ملغية أم معتبرة إذا ولغ الكلب قال الإضافة يلغى اعتبارها الإضافة يلغى اعتبارها لماذا؟ لأن الطهارة هل تتوقف على أن يكون الإناء ملكاً لك؟ لا تتوقف فإذا كان لعابه نجساً سواء كان إناءاً لك أو كان لغيرك سواء كان الإناء لك فهذا إذا قلنا تصور مثل واحد استعار إناءاً وولغ في الكلب والكلب ليس لك آه عفوا الإناء ليس لك ممكن تقول لا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الإناء ليس لك الإناء مستعر فقط واضح هذا فإذن نظروا إلى الإضافة أيضا فقالوا هذه الإضافة لا تعتبر لا تعتبر واضح ولذلك قالوا كما يقول الأصوليون الإضافة في بعض برواحيان يلغى اعتبارها يلغى اعتبارها كما هنا وكذلك حتى من قال بأن الأمر التعبد لا اعتبار لها قالوا واضح؟ طيب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله لاحظوا هنا الجمهور على أنه على جهة الوجوب والمالكية على جهة إيش؟ على جهة الاستحباب على جهة الاستحباب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وفي رواية إذا ولغ الكلب من إناء هذا سياتي إن شاء الله وما قيل فيه ولي أنها مسألة التضمين ومسألة حروف الجرين وبعضها على بعض, بعض وهل هذا مطلق لا مقيد هذا شيء آخر سيأتيكم إن شاء الله لكن وجدنا رواية أخرى في صحيح مسلم فليورقه هذا زاده مسلم وزاده النساء وهذه زيادة مقبولة فليورقه ولكن يقول النساء لا نعلم أحد تابع علي ابن مصهر على هذه الزيادة ما هي الزيادة؟ فليورقوا قال لك لا نعلم أحد تابعوا على هذه الزيادة ولذلك ذهب الكناني حمز الكناني إلى أن هذه الزيادة كيف هي غير محفوظة قال بأن هذه الزيادة فليورقوا غير محفوظة وابن البر ذكر أن الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة وطبعا لم يذكر الحفاظ من أصحاب الأعمش كشعبة ومن أيضا أبي معاوية لم يذكروا هذه الزيادة بل قال ابن منده لا تعرف هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليريق قالوا بأن لا تعرف عن النبي عن عطاء ولذلك قال بعضهم بأن هذه الزيادة التي تقدر بالإراقة أو التي تأمر بالإراقة يعني قالوا الصحيح أن تكون موقوفة وليست مرفوعة أما بالناحية ناحية الوقف فإسنادوا صحيح في غاية الصحر أما من ناحية الرفع هذا هو اللي فيه خلاف وإن كان الحافظ محجر في الفتح وأنتم عندكم لعلكم عندكم الفتح ذكر على أن زيادة الإراقة تقول قول بأن الغسل للتنجيس ذكر في الفتح ارجعوا إليه ويقول على أن زيادة الإلاقة ماذا تفعل؟ تقول قول بأن بماذا؟ بالتنجيس بأن الكلب إذا ولغ في انظروا هناك في الفتح وتجدون هذا فيكون هذا على قول الحافظ أعمى ما أمكان أو طعام لكن إذا كان طاهرا فما كان ليأمر بإراقته يعني هذا أنه الشاري في في الزيت ماذا نفعل له؟ يراق ولكن قال بعض العلماء يتخذ المصابح يتخذ المصابح والتفصيل كبير بالعلماء في مسألة المصابح العنارة للمساجد قالوا إذا سقط أولا سقط الفأر في ماذا؟ في الزيت تعرفون أن ابن سيرين كان في السجن تعرفون هذا سجل لماذا سجل؟ سجل لدين كان ركيبة وذلك أنه عير فقيرا يقال أنه عير فقيرا فسبحان الله بتولي بالفقر كيف اشترى زيتا وكان قد اقترض المال واشترى به للبيع والشراء فجاء الفأر وسقت تعلمون أن بعض الفقهاء يقولون يغسل الزيت هذا كلام ضعيف طبعا منهم الأحناف قالوا بأداء فماذا فعل؟ أراق الزيت قال أبدا لورعه أراق الزيت ولم يستطيع أن يسدد مال أه؟ صاحبه فسجين عليه وكان عبد الله بن عباس قد أوصاه إذا مات يغسله فأخرجه من سجنه غسل ابن أنس عفوا أنس أنس أرسل أنا وصلى عليه ثم أرجعه إلى السجن كما فعلوا معي خرج صليت على على والدي ودفنها ثم رجعت للسجن إذن هذا معنى أن هذا له أصل فمنصرين يعني رفض حتى جاء له هو زعم أنه قال يعني يمكن أن يوصل شيء قبل هذا القبيل قلنا هذا الورع هذا هو الورع يسجن الدنيا سجن مؤمن وجنة الكف لكن الصدق أفضل فلو صدق الله لك هنا خيرا له فإذا على القول لو صح لفظ الإراقة فيكون كما قال الحافظ محجر للتنجيس سواء كان مائعا أو غير مائع سواء كان ماء أو زيتا أو طعام فيراق فيراق طيب، إذا قلنا بالتعبد، إذا اعتبرنا للتعبد، ركزوا مع جيدا، إذا قلنا على أن هذا للتعبد، ما الذي يخص بالإراق؟ الماء أم الطعام؟ الماء، الماء وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فإذا قلنا للتعبد، فتكون العراق خاصة بماذا؟ خاصة بالمياه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في إناء أحدكم، لأن معلوم على أن الرد يعني إذا أطلق الإناء يراد بإناء الماء، ولكن قبل العرف لا يراد به ذلك فقط، لأن أوان الطعام. يراد بها أيضا حتى أوان الطعام ولكن قالوا العرف ركزوا معجينا العرف أن تكون أوان الطعام كيف هي مصونة آه ولا غير مصونة مصونة يعني أنت تصور مثلا عندك طعام لا بد أن تغلقه آه لا بد أن تغلقه العانية الطعام لا بد أن تغطيها بخلاف الماء إذا عندك الماء في الإناء تغطيه لا تغطي إلا ليلا ليلا من السنا ولو أن تاتي بشيء تضعوا عليه وتسمي الله عز وجل لأن البلاء ينزل كما ورد في السنة الشاهد عندنا إيش؟ الأصل في الطعام هل بالله عليكم عندما تضعون الطعام في المطبخ المطبخ إذا كان فيه الطعام الإناء فيه الطعام يغطى ولا ما يغطى؟ يغطى لكن إذا كان إناء من الماء يغطى ولا ما يغطى؟ لا يغطى فلذلك قالوا لأن العادة أن الطعام يكون مصونا ويكون محفوظا عليه هذا هذه العادة بخلاف أوان الماء أوان الماء لا تكون إيش لا تكون مصونة يعني تكون مبتذلة غاربا يعني بدون أن تكون إيش فلذلك قال إذا ولا الكلب فقالوا فقال المراد به الماء الماء وقل ما تجد كلبا يأتي ويزيل الغطاء للطعام إيش من هذا قل فلذلك الأصل أنه إذا أريد يراد بإيمان الماء وقيل الأمر بالغسل مطلقاً سواء كان, سواء كان ماء أو كان طعاماً عندنا قاعدة أصولية احفظوها وفهموها جيداً وهذه القاعدة أصولية أنا أذكرها هنا لأنها توافق الموضوع يقولون إذا ورد مطلق ومقيد في واقعة واحدة إذا ورد مطلق ومقيد لأنه لا إذا ورغ الكلب في إماء أحدكم المربي الطعام الماء وليس الطعام فإذا ورد مطلق ومقيد في واقعة واحدة فيقيد المطلق فيقيد المطلق فقيدوها بماذا؟ قيدوها بالماء قيدوها بالماء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله. وهذا كما قلت لكم سابقاً عندما ذكرنا سيغ الأمر الأربعة فقلنا ماذا؟ قلنا على أن الأمر بواسطة يقول بعض العلماء الأصول أقوى من الأمر بدون واسطة لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى المعنى طيب قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله هل الأمر هنا؟ بصرف النظر هل يفيد الفور؟ وهل الوجود؟ فليغسله مباشرة عندما ولا ض مباشرة من غير توقف تقوم تقوم بغسله المالكي قالوا الأمر لا يقتضي الفور الأمر لا يقتضي الفور يعني أنت رأيت الكلب في فينا إذن بعدين بعدين يغسل ها وقالوا أيضا وعلى جهتي لاستحباب وحتى الجمهور الجمهور حملوه على جهة الاستحباب يعني ايش معنى حملوه على الاستحباب؟ مسألة الفورية وليس مسألة الامر يعني مستحب إذا شئتا تغسله من غير توقف وإن شئتا قالوا على جهة الاستحباب إلى أن يريد استعماله عندما تريد أن تستعمل هذا الإناء آنذاك تصبح إيش مطالبا بغسله للإمام مالك قول آخر وهذا مذهب للمالكية قالوا بأنه لا يطلب غسله إلا عند قصد الاستعمال عندما تريد أن تستعمله فأنا ذاك نعم وهناك قول آخر قالوا يطلب استعمال عفوا يطلب غسله فورا يطلب غسله فورا فورا بفور الولو بمجرد ما ولا فيه الكلب وبشرطا إيش تقوم بغسله قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله كم سبعا. هذا سبع هل هو مطلق العدد يعني سبع إيش سبع سبع مرار سبع مرات وهذا سبع من يعرب لي منكم سبعا؟ مفعول مطلق سبع مفعول مطلق لا تقول كما كان واحد منهم يقول مفعول مطلق هذا مطلق لأن المفاعلة كلها مقيدة بأدا نقول المفعول به هذا أدت المفعول فيه الأدت المفعول له الأدت المفعول لأجل الأدت هذا بدون أدت فقالوا فيه مفعول مطلق فإذا سبعا ماذا نقول في عربية هذا مفعول مطلق فعل مطلق هو صفه لمصدر وهذا المصدر هنا هو محلوف. من يقدره منكم فليغسله غسلا سبعا فليغسله غسلا سبعا اش معنى غسلا سبع ذا مرات سبع ذا مرات ذا مرات سبع واضح واضح هذا فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله سبع مسألة السبع فيها دلالة قوية يقال لها دلالة ودلالة ودلالة مسلس الدلالة تخف على أن الأمر بالغسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبع على أن الأمر بالغسل ما يكون للتعقّل ولا للعبود قالوا للعبود ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سبع فمعنى أن الأمر للعبود وليس للتعقّل فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سبع لو سئلتم ايش معنى التعبد ماذا تجيبوا لو سئلت ما هو التعبد التعبد إيه؟ سجلوا تعريف التعبد هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبه إلينا هو الحكم الذي وهذا هو هو معنى التعبد هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبه لمن بالنسبه الينا أما ابو نعز وجل كلها مقصودة وحكيمة ومعلوم أن إلا البشر معلوم أن أفعال عقل حتى أفعال عقلات تصنع عن العبد فالحكم إذا كان غير معروف يعني الحكمة غير معروف غير معروفة عندنا فهذا ماذا يقال له؟ تعبدي تعبدي الله تعبدي فإذن لو قيل لك ما هو التعبد ما معنى التعبد ماذا تقول؟ هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة إلينا معنى نجزم أنه لا بد له من حكمة لا بد له من حكمة خلاف للمعتزلة ولغيرهم وحتى للأحباش قالوا أفعال الله عز وجل وأحكام الله ما ينبغي أن تعلل. لأن ربنا عز وجل يرد عليه وما خلقت الجن والإنس إلا إيش إلا ليعبدوا إذن فالحكمة من خلق الإنسان العبادة نحن استفرغنا جهدنا ولكننا لا نعلم لا نعلم الحكمة هذه فإذن فنقول إذا كنا لا نعلم الحكمة بالنسبة إلينا ونحن نجزن أن هذا الحكم الرباني له حكمة لكننا نجهلها فهذا نقول له تعبدي ولا ما أقول تعبدي معقول المعنى عكس هذا ماذا قلنا في التعبد؟ هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة إلينا أما المعقول المعنى هو الذي تظهر له حكمة بالنسبة إلينا نعطي الزكاة لماذا؟ لإغناء الفقير الحكمة واضحة لإغناء الفقير حتى زكاة الفطر أغنوه عن ذلك عن ذاك اليوم عن ذلك اليوم أي حديث ضعف ها هذا الحديث يعني فيه فيه مق فلذلك سبعا لماذا لماذا قال النبي صلى قيل إن سبعا لإزالة عين النجسة على القول بأنه نجس لإزالة العين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وفائدة التقيد والتقييد بالعدد فائدة ما هي الفائدة ثم الحكمة الله أعلم لماذا قال سبعا لو شرب الخنزير في الإناء من أغلظ نجاسة الكلب أم الخنزير طبعا الخنزير طبعا الخنزير هو أغلظ نجاسة هو أشد نجاسة من ماذا من الكلب فلم يرد في الحديث على أنه إذا شرب فليقسموا سبعا. فقال في الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فلذلك قالوا بأن السبع للتعبد. طيب أنا أسألكم سؤال، العذراء والماء الذي شرب فيه الكلب من أشد نجاسة؟ من كل الذي شرب منه الكلب. آه؟ من كل الذي شرب منه كيف؟ من كل الذي شرب منه الكلب. لا مثلا عندنا إناء. شرب فيه الكلب وعندنا عذرة أيهما أشدوا نجاسة طبعا العذرة أشد نجاسة واضح لم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغسل سبعا إلا على ما يحكى على بني إسرائيل العذرة تصور أنت عندما تستجمر تستجمر بسبع ولا ب... بثلاث ولا بواحد ولا ها؟ وترب هم؟ ثلاثة لم يقل سبعا لماذا فقال العلماء هذا دليل على أن تقييد السبع في ولغ الكلب هو أمر تعبدي لا نعلم حكمته شنو هو الأمر التعبدي إيش هو الحكم, هو الحكم, الحكم الذي لا, نعرفه. الحكم. لا نعرف حكمته نحن لا نعرف حكمه لا تظهر له حكمة جداً لا, جداً لا جداً تظهر حكمة بالنسبة بالنسبة, بالنسبة إلينا مع أننا نجزين أنه لابد فيه من ماذا لابد من الحكمة ولكن نحن لقصر علمنا ما أدركنا هذه الحكمة واضح؟ فلذلك التحديد بالسر ركزوا جيد لماذا العذراء أشد نجاسة من الماء الذي ولغ فيه الكب الخنزير أشد نجاسة من الكل مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله السبع لماذا؟ حتى الزيادة تعفر الثامنة بالطراب هذه مسألة أخرى أيضا فيها كلام طويل والمؤذن الذن أتم هذا الحديث ونقف هنا إن شاء الله والحديث يحتاج إلى كلام أكثر من ذلك لكن تابع إن شاء الله حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عبد الله بن يوسف قلنا إذا أطلق عن مالك عبد الله بن يوسف تنيسي نعم تلميذ إمام مالك مالك, مالك هو الإمام المدين نعم. عن أبي الزناد. الزناد هو عبد الله بن الكوان سبق لكم عدة مرات القرش المدني نعم. عن الأعرج. عن الأعرج سبق لكم أيضا عبد الرحمن هرمز هرمز بضم الهاء نعم. عن أبي هرير أبو هريرا هو عبد الرحمن بن صخر واختلف في اسمه نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال, قال إذا شرب الكلب في إني أحد يكون فليصله سبعا. كفى وفي هذا القدر كفاية الله تعالى أعلم وأحكم. وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى دروس أكثر من ذلك لأن فيه فوائد كثيرة ولكن اكتفينا بهذا نظرا لضيق الوقت وإن شاء الله بعد خروج رمضان أو لربما يتغير الفكر عندنا أو لعل نرى إذا كان أي جديد إن شاء الله سنكتبه على الصفحة ثم ثانيا كل هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله وحتى درس النحو إن شاء الله نوقفه لأنه أنتم تعلمون متى يكون الدرس يكون في بعد صلاة العصر صلاة العصر غالبا الناس يذهبون لشراء حوائجهم وأيضا بعد الظهر الناس يكونون أيضا في أعمالهم وبعد المغرب وقت العبادة وبعد بعد العشاء أيضا وقت التلاوة والقراءة والتأمل والتعبد الله تعالى علم أحكامه إذا إن شاء الله إذا كان أي جديد س نوافق به بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته